بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام من أحمد والآله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله ولا يقع بالكناية ولو ظاهرة طلاق إلى بنية مقارنة إلا في حال خصومة وغضب أو جواب سؤالها فلو لم يرده إلى آخره لما ذكر المصنف رحمه الله بأن ألفاظ الطلاق إما أن تكون صريحة وهذه لا تحتاج إلى نية فلو قال أنت طالق تطلق حتى ولو لمن الطلاق والقسم الثاني ألفاظ غير صريحة وإنما هي كناية عن الطلاق والكناية في الطلاق سواء كانت ظاهرة أو خفية من الفاظ المتقدمة لا يقع بها طلاق إلا بأحد أمرين الأمر الأول إما أن يكون بالنية فلو قال لزوجته أخرج فهو ينوي الطلاق يقع الطلاق ولو قال لها أنت بثة وينوي الطلاق يقع الطلاق فيقع بالكناية مع النية والأمر الثاني إذا كان مع الكناية قرينة تدل على أنه الطلاق والقرائن كما ذكر المصنف ثلاثة أقرنا الأولى حال خصومة والحال الثاني غضب والحال الثالثة في جواب سؤالها لذلك قال مصنف ولا يقع بالكناية ولو ظاهرة طلق يعني تلفظ الشخص بألفاظ الكناية وهو لمينو الطلاق لا يقع الطلاق ولو ظاهرة حتى لو قال لزوجته أنتي باء وهو لمينو الطلاق لا يقع الطلاق أو قال أنتي بتله كذلك لا أو أنتي حرة أو أنتي الحرجها كذا مما سبقنا الفاض الفاض الكنايات الكنايات الظاهرة قال إلا بنية مقارنة لللف. هذا الأمر الأول في وقوع الفاض كناية الطلاق طلاق بالنية بنية مقارنة اللفظ وقوله مقارنة اللفظ يعني ليست النية متقدمة عن اللفظ ولا متأخرة عنه بل تكون مصاحبة لللفظ مقارنة له فلو نوى اليوم أنه يطلق زوجته، ثم بعد أربع ساعات قال اذهب إلى أهلك وهما والطلاق لا يقع الطلاق، فلا بد أن تكون النية مقارنة لللف حال التلفظ به، هذا الأمر الأول الذي تقع الكناية الذي في هذا الأمر الأول الذي تقع كناية الفاض الطلاق به طلاقا بالنية الأمر الثاني القرين واشار إليها بقوله إلا في حال خصومة وغضب يعني إذا تخاصم مع زوجته ثم قال لها الحقي بأهلك هنا كناية مع قرينة على قول مصنف يقع الطلاق حتى ولو لم يرد الطلاق كما سيأتي ولو تخاصم مع زوجته وقال لها ابتعدي عن وجهك ابتعدي عن وجهي هذا لفظ خفي من الفاظ كناية الطلاق على قول مصنف يقع ولو لم يرد الطلاق حكما كما سيأتي قال الله في حال خصومة أو غضب يعني إذا كان حال غضب بدون خصومة فلو غضبته زوجته أو لم تغضبه الزوجة وإنما شخص آخر فدخل على زوجته وقال لها لا أرى وجهك فعق المصنف قضاء هذه طلق حتى ولو لم ينويها. ذلك قال او غضب والقرينة الثالثة جواب قال وجواب سؤالها يعني لو قالت له طلقني فقال لها اذهب الى اهلك هنا لفظ كنا يذهب الى اهلك فلولح فلو, لو فلو لم يرد الطلاق على قول مصنف هنا يقع طلاقا بوجود قرينة وهي جواب السؤال لذلك قال فلو, لو فلو لم يرده أي لو لم يرد الطلاق لما تلفظ بكناية الطلاق مع أحد هذه القرائن ما إحدى هذه القرائن الثلاث قال أن الطلق بس قلت لها هكذا تخويفا لها أو قال قلت هذا الكلام لتبتعد عن وجهي قال لا كما سيأتي لم يقبل حكما فيقع الطلق قال فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الحالات يعني أراد بهذه الألفاظ شيئا غير الطلاق فلو قال لها ابتعدي عن وجهي قال وانا اريد بهذا ان وجهها حين الغضب اصبح قبيحا فانا انوي ان تبتعد عن وجهي لان وجهها اصبح قبيحا القول مصنف حتى ولو لم يرد كنايه الطلاق يقع وجود قرينه ذلك قال لم يقبل حكما يعني قطاعا فلو ترافع إلى القاضي على قول مصنف إذا وجدت نية أو إحدى القرائن الثلاث يقع طلاقا أما إذا لم يترافع إلى القاضي وإنما بينه وبين ربه فلا يقع إلا ما نواه فإذا لم ينوي الطلاق ليكون طلاقا سواء مع عدم النية او اذا وجدت احدى القرائن الثلاث وقال لم انوي طلاقا فهو لم يترافع القاضي لا يكون طلاقا والصحيح ان الكناية اذا كانت معها قرينة وهو لم يرد الطلاق لا يقع طلاقا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات حتى لو ظهرت قليلة لكن لا لمرت ذلك فنية مقدمة فلما ذكر مصنف أن الكناية سواء كانت طاهرة أو خفية يقع بها الطلاق ذكر بعد ذلك أن الكناية الظاهرة يقع بها الطلاق ثلاثا حتى ولو نوى واحدة والخفية يقع بها طلقة واحدة يقع بها ما نواه يعني طلقة تقع وإذا نوى ثلاثة وإذ ثلاثة لذلك كان المصنف يقول لك فإذا قلت لي لماذا قسمت الكناية إلى كناية ظاهرة وخفية قال في احتشاب عدد الطلقات لذلك قال ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة فقال لزوجته أنت حرة ونوى الطلاق يقع ثلاث طلقات حتى لو كان ينوي واحدة ولو قال لزوجته غطي شعرك وهو ينوي الطلاق على قول مصنف أنها ثلاث طلقات حتى ولو نوى واحدة لكن الصحيح أنه لا يقع سوى طلقة واحدة إذا نوى واحدة حتى ولو, حتى ولو نوى ثلاثا هذا لفظ ليس بمكرر فيقع واحدة قال وبالخفية ما نواه يعني يقع بالكناية الخفية مع النية أو مع القرائن ما نواه فإن هو واحدة واحدة وإن هو ثنتين ثنتين وإن هو ثلاثة ثلاثة لذلك القوم مصنف ويقع مع النية نقول أو القرينة بالظاهرة ثلاث وإن هو واحدة وبالخفيه ما نواه فإذا صدر منه لفظ ليس من صريح الطلاق ولا من كناية الطلاق فلا يكون طلاقا حتى ولو كان حتى ولو نوى به الطلاق فلو قال لها مثلا اشرب الماء وهو نوى الطلاق ما يقع طلاق لأنه ليس من كناية الطلاق ولو قال لها ما أجمل ثوبك وإن الطلاق لا يقع طلاقا لأنه ليس إمكنايات الطلاق ولو قال لها ما ألذ طعامك لا يقع طلاق حتى ولو نوى به الطلاق لأنه ليس إمكنايات الطلاق ولو كتب خطا في ورقة أو في الجوال وقال لم أنوي به الطلق وإنما أنوي به تخويف زوجتي أو همها أو غمها فهو لم يتلفظ بالطلاق لا يقع الطلق حتى ولو كان المكتوب صريح الطلق فلو كتب في الجوال ورسل لزوجته أنت طالق وهو ينوي تخويفها لا يقع الطلاق. ولو كتب في ورقة أو أرسل إليها في الجوال وقال لها أنت طالق وهو ينوي الطلاق يقع الطلق لأن الكتابة عبارة عن كناية كناية ظاهرة إذا كان اللفظ ظاهرا مثل طلقت وإذا كان كناية خفية يقع بالنية، فلو أرسل إليها أنت تحلين الأزواج من بعدي، وهو لمين والطلاق لا يقع طلاق، وإذا كتب لها ولمين والطلاق فهو كناية خفية يقع بنيها الطلاق. نعم. والله على مرسل الله محمد يقول هل هذه الكناية محصورة لا ولكل أهل بلد عرف في ألفات سواء كناية ظاهرة أم خفية وقد تكون في بلد الخفية ظاهرة وقد تكون في البلد ظاهرة هي الخفية فكلما كانت أصرح في الطلاق فهي كناية ظاهرة إبراهيم لو شخص عند زوجته كتب في الهواء أنت طالق يقع ما يقع إذا لم يتلفظ به ما يقع إذا لم ينويه كذلك ما يقع طيب ولو كتب على الرمل ثم سحه إذا ما نوى ما يقع طيب لو كتب في الجوال وهو عنده ثم سحه أمر سله له، مر سله لزوجته، وهو عنده قال لها أنت يا فلانة طالق ها انظري، وهو ما تكلم ها إذا نواهق إذا ما نواه لذلك النبي صلى لما قال للجونيّة لما قالت عود بالله منك النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت طالق؟ قال لها كناعت الطلاق قال, قال الحقي بأحكى وينوي الطلاق تدل على أن كناية الطلاق إذا قارنتها النية قاعد طلاق يقول ما هو اعتبار الطلاق بالكتابة إنما العمل بالنيات هذا الدليل يقول ألفاظ الطلاق الصريح مثل أنت طالق هالعبرة بالنية من جرد لفتك فيه لا لا مثل ما سبق لكم يقع ولو لم ينوي به الطلاق قال ومع الفرق بين ذلك وبين كتابتي الكتابة ما فيها تلفظ العبرة الكلام الله يقول وإن طلقتمهن طلاق والله يقول وإن عزم الطلاق فإن الله سميع يسمع كلام الطلاق ولماذا جعلنا كتابة صريح الطلاق كناية مع أن القاعدة الفقيه تقول كتاب كالخطاب ليس في جميع الأحوال لأن الله يقول عن عقد النكاح وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فتقدم النية في هذا على اللفظ لأن الطلاق جاء فيه بلف الطلاق يقول ما ما نقوله فلو لم يريده وراد غير فهذه الأحوال لم يقبل حكما يعني لو قال لها حال الغضب ابتعدي عني قال وما أردت به الطلاق لا يقبل يقع يقول لي ماذا استعادت جويريه من المسلم مو جويريه الجونية ويقال الجونية لأنها قيل لها إذا أردت النبي صلى الله عليه وسلم يحبك إذا دخل عليك يقول له أعوذ بالله منك يعني خدعوها فلما دخل عليه المسلم قالت لأعوذ بالله منك فقال قد استعدت بمعاذ الحق بأهلك فطلق عليه وسلم ولم يبني يبن بها ولم يبني بها <تصفيق> يقول لو كان الرجل أخرس فكتب ورقا أنت طالق ليقع الطلاق إذا فسره بما يعرف يقع لأنه معذور عن اللفظ الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها يقول إذا صرح بالطلاق فتلفظ به وراد يبدأ لك تخوي الطلاق نعم لو قال أنت طالق ثم قالها للتخويف يقع لأنه صريح في اللفظ يقول وأرسل زوج الرسالة الجوال وهو وهوينو يتطلقه ليقوع أملا وقال كنت أنا تخويفها يدين فيما بينه وبين الله يقال هل أردت تخويفها أم الطلاق؟ يقال الطلاق طلاق وإذا قال رد تخويفها وأنما تلفظ بالطلاق لا يكون طلاق لكن إذا تلفظ يقع طلاق يعني لو اعترف أن تلفظ يقع. استغفر الله وجبلك. كيف لا يقع الطلاق برسالة القائلة تقول ثلاثة هزل هنا جزء منها الطلاق إذا تلفظ يقع حتى لو هزل لكن ما تلفظ العبرة ما تلفظ يقول ما معنى لم يقبل حكما يعني قضاءا لو ترافع القاضي لم يقبل كلامه يقول ما فرق أن كتابة زوج فرق بصريح الطلاق ويرسال بالجوال فكل كتاب تقع في الثانية ولا تقع في الأول معنى لم يتلفظ في كلاهما ما يقع لا في الجوال ولا في الرسالة إذا لم يتلفظ بالطلاق وكتب وقال أنوى التخويف فقط ما نويت الطلاق ما يقع الطلاق أما إذا كتب وهو الطلاق يقع حتى ولو لم يتلفظ يقول كتبت الزوجة في رسالة زوجها طلقني وقام الزوج بالتوقيع عليها ما يقع لما تلفظ إلا إذا نوى بهذا الطلاق هو قرينا لما نوى لا يقوم الذي يحدد زمن هذه كناية الطلاق هل هي ظاهرة أو خفية وما الضابط في ذلك الضابط في ذلك كل ما كانت الكناية أظهر في أنها قريبة من معنى الطلاق فهي كناية ظاهرة وكل ما كانت أبعد أبعد أبعد اذهبي أخرجي الله بيغنيني عنك، الله بيعوضك خير، وهاكذا. لكن كناية صايرة لا. بطة، بطة، بائن، بريه، بريه مني، بريه، وهاكذا. غدا الأربعاء في درس إن شاء الله. آه.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 المحاكاة المزابنة نعم يقول لووقع الزوج على ورقة ثم سأل فقال كنت أمزح و داعب الزوجة فليقع الطلاق نعم دا مزح بالطلاق يقع